117. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة 118. قل فأتوا 121. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتلوا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 يِنَاهَتْ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلاَ النَّاسُ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ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 ذُون عن سبيل الله من آمن تتبعونها عوجا وانتم شهداء وما الله بغافل لما تعملون يا دَئ مَكُم كَافِرين وَكَيفَ تَُّرونَ وَأَتُم تُ ل عَلََيكُم آيَةُم وَهِي وَفيقُم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 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بين توم بن عمته اخوانا فاصبحت بن عمته اخوانا وكنتم على شفاحه من النار فانقذكم منها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 وُجُوهٌ وَسْوَدَّتْ وُجُوهُ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ بيضت 114. وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون 115. تلك آيات الله نسلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في دَمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ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 ذلوا ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذله اينما تقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وباء وَبَاءُوا بِضُرَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ